على موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ي م ن نوحا إلى ق ل ك م ن س و ع ه ا ل ن أن ا ب و س ي للعلوم ويؤخركم الاسلاميه م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 أعلنت ل ه م و أ س ر ت ل ه م إ س ر ا ف ق ل ت استغفروا ربكم إ ن ه ك ا ن غفارا ي ر س ل ا ل س م ا ء ع ل ي ك م الاسلاميه د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 ولا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا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 صدق الله العظيم تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام